يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يشتحب كفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُؤَخِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ